ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريئه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريئه جزاء ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وربوا عنه ذلك لمن خشي ربه